Ha мусор. Dar rijami bara rahat ma fi sifi li madal nishma talashna hal شوق مرة تعبت بهالحقرة شفتني وحده ناخذ ما عنده فيي ما مر مرة وين قال في شوق تعبت بهالحقرة ويكلي يدي ما يستاهلك انا كل شي سهله في عشيق العشق قوه Ja,